الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بدأنا المرة الماضية في باب الأمر والناء وتبقى لنا مسألتين مراجعها سريعة على عناوين المسائل علشان الكلام يكون متصل ببعضه من المرة اللي فات على تعريف الأمر وتعريف الناء الأمر واستدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء والنهي استدعاء الترك بالقول تمام؟ قلنا أن صيغة الأمر إفعل وفي صيغة تانية تلحق بها وتكلمنا على دلالة الأمر لأن الأمر يئم اقترن به ما يدل على الحتم والإلزام فده يدل على الوجوب إجماعا أو أنه هو أمر لم يقترن به ما لا يدل على الحتم والإلزام أو ما يدل على عدم الحتم والإلزام وده يدل على حسب القرينة والنوع الثالث أمر مجرد اللي هو لم يقترن به شيء وده عند الجمهور يدل على الإيه؟ على الجوب تكلمنا أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا علق على شرط أو صفه وتكلمنا أن في خلاف الأمر هل يقتضي الفور أم لا وأن الرجاح والجويني وده ترجيح بعض الأصليين ان هو لا يقتضي الفور تكلمنا على مقدمة الواجب صح ما لا يتم الواجب إلا بيه فواجب شرحنا المرة اللي فاتت طب كويس وما لا يتم الوجوب إلا بيه فليس تحصيله بإيه بواجب تكلمنا على بما يحصل الإجزاء حكم تكليف الساهي تكلمنا عليه المرة اللي فاتت وتكلمنا هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عم لا قلنا الأمر بشيء نهي عن ضده طب كويس جدا طيب دي اللي وقفنا عندها طيب تمام شاعتنا. اتشرحت <تصفيق> مش <تصفيق> قال في حد مش فاهم الأمر يقطع... اللي هي الأمر بالشيء هنا عن ضده طيب دي أقولها تاني يعني بص يا اخوانا، مسألة الأمر بالشيء نهيون عن ضده مسألة سهلة جدا لو إحنا ما دخلناش في التفاصيل لو ما دخلناش في في التفاصيل إشكالها كله إن إحنا ندخل في لو دخلنا في التفاصيل طب ليه ندخل في التفاصيل مع إن احنا في الشرح ده بنأخذ الراجح وبنأخذ القول النهائي وخلاص السبب اللي بخلينا ندخل في التفاصيل إني في المسألة دي بالذات هتلاقي مش غالب الكتب تقريبا كل كتب المعاصرين النهاردة بتنقل عكس الكلام اللي أنا بقوله فبالتالي أنا ما ينفعش أقول لك كلام وتروح تفتح أي كتاب تلاقي الكلام عكسي لنا إيه فبوضح لك الكلام اللي في الكتب جي منين بوضح لك الكلام اللي في الكتب جي منين تمام؟ أصل النسألة دي لو إحنا عايزين نقتصر فيها على الراجح أو على يقتضي تطبيق عملي هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ يعني أنت لو أمرت بشيء ده يقتضي إن أنت منهي عن الضد آه يقتضي إن أنت منهي عن الضد يعني لو أنت مأمور بأن أنت تترك الزنا يبقى فعل الزنا بلا شك بحر طيب م مأمور إن أنت تقوم يبقى بلا شك القعود ما ينفعش القيام في الصلاة مأمور بالقيام في الصلاة يبقى أثناء وقت القيام ما ينفعش تبقى إيه؟ تبقى جالس يبقى الأمر بشيء ها النهي عن إيه دا ما فوش مشكلة. وده إجماع العلماء واتفقت كلمة العلماء على هذا خلاص كده المسألة خلاصت كده مرناش أدنى مشكلة في هذه الإيه المسألة طيب هتفتح الكتب وبالذات كتاب أوضح العبارات هتلاقي غير اللي لنا بقوله ده أنا عمال أقول المسألة فيها إجماع والمسألة اتفقت كلمة العلماء على هذا وهتفتح الكتاب هتلاقي فيه غير اللي لنا بقوله هتلاقي فيها ثلاث ايه أقوال فخلاص اللي أنا قلته المرة اللي فاتت إن الثلاثة دول فعلا موجودين بس موجودين والعلماء اختلفوا بس مختلفوش في النقطة اللي أنا بتكلم فيها اختلفوا في نقطة تانية قريبة منها جدا إيه النقطة التانية دي إن هم دي بقى لنا إيه اللي هو الجزء بتاع دخول في التفاصيل إن المسألة ده هي مبنية على مسألة الكلام النفسي مبنية على مسألة الايه الكلام النفسي عند الأشعار فإحنا عشان نفهمها صح نفهم هم كانوا يقصدوا إيه الأشاعرة لما قالوا كده أو لما نفوا الكلام ده نفهم إيه موضوع الكلام النفسي أنا شرحت المرة اللي فاتت الكلام النفسي وده مبحث عقدي أصلاً إن الكلام النفسي إن الأشاعرة بينفوا أن صفة الكلام متجددة لإيه الأحاد إحنا مذهب أهل السنة أن صفة الكلام قديمة النوع حادثة الأحاد قديمة النوع يعني أن الله عز وجل لم يزل متكلما بما شاء ما منذ, منذ الأذل من منذ الأزل وهو موصوف بأنه متكلم لم تطرأ عليه صفة الكمل واضح كده طيب وهو منذ الأذل منذ الأزل متكلم بما شاء ويتكلم بما شاء وقت ما شاء كلم الله موسى تكليما وأنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتب وخاطب الرسل تمام طب جميل ده مذهب أهل الأهل مذهب أهل السنة المعتزلة خدوا نص مذهب أهل السنة الأولاني والأشاعرة خدوا نص مذهب أهل السنة اللي الثاني أهل السنة بيقولوا إن صفة الكلام قديمة النوع حادثة اللي إيه الأحد قالوا صفة الكلام قديمة النوع بس قديمة النوع إيه بس يبقى صفة أزلية أن الله عز جل متكلم يوصف بأنه متكلم طب يتكلم؟ يقول لك لا ما يتكلمش طب إزاي هتبقى إزاي ما بيتكلمش وتقبأ الصفة دي موجودة موصوف بالكلام ولا يتكلم فأم أي لا ما هو يتكلم كلام نفسي يعني لا يتكلم الكلام يعني يجعل صفة الكلام عبارة عن معنى في النفس معنى نفسي لم يتكلم الله عز وجل يقول هو متكلم لكن لم يتكلم كل ده بيهرب من إيه بيهرب إن هو لو تكلم يبيلز الله عزوجل تكلم بحرف وصوت وإن هو لو تكلم بحرف وصوت يبقى مشابه للإيه للحوادث اللي همشابه الأدميين وإذا كان مشابه الأدميين يبقى إحنا كده إيه هذه صفة تكون صفة نقص في حق الله تعالى فعشان يهرب من الكلام ده يقول لا مش متكلم طب إزاي هتصف الله وجل بغياب عدم الكلام يقول لا ما هو متكلم كلام إيه نفسي يبقى الأشارة بيقول لا هو متكلم صفة الكلام صفة نفسية قائمة بالذات لكن لا تتجدد أحدها لا تتجدد أحدها يعني ما يقول الأشعار كده يقولوا القرآن هو التوراة هو الإنجيل هو المعنى الذي قام بذات الله عز وجل معنى واحد لكن لما عبر عنه بالعربية كان القرآن ولما عبر عنه بالسريانية مثلا كان التوراة ولما عبر عنه بلغة تالتة كان الإنجيل طبعا الكلام ده باطل بلا شك تمام؟ فده أنا دلوقتي ما بشرحش المسألة أنا بشرح بس مسألة الكلام النفسي عشان تبقى متخيل الكلام ده جمنين طيب فالأشعر بيقولوا إن الله عز وجل متكلم كلام نفسي فقط وبينفع أن الله عز وجل يتكلم بما شاء وقت شاء اللي هو تجدد الأحد طيب المعتزلة قالوا ما ينفعش نقول يقولوا الله عز وجل لا يتكلم بما شاء وقت شاء فقالوا أن صفة الكلام حادثة يعني يتكلم بماشاء. طب حادثة يعني إيه؟ حادثة دي يلزم منها معنى خطير. حادثة يلزم منها إن كان في وقت من الأوقات توصفه بعدم الكلام. يلزم منها إن في وقت من الأوقات توصف بعدم الإيه الكلام. تمام كذا؟ فما ذهب المعتزلة؟ واخد نص ما ذهب أهل الإيه؟ وما ذهب الأشعري نص ما ذهب أهل الإيه؟ السن. أهل السنة الحق بين إيه؟ طرفين الله عز وجل لم يزل متكلما بما شاء وقت ما شاء موصوفه منذ الأزل بأنه إيه؟ متكل خلاص كده ده مذهب أهل السنة وده المذهب اللي احنا بنعتقده وعلى هذا المذهب مش هتلاقي فيه مشكلة في المسألة دي على هذا المذهب مش هتلاقي فيه مشكلة في المسألة دي ليه المسألة ده هي متعلقة بالكلام النفسي ايه بقى قصة المسألة دي. قصة المسألة دي باختصار أن الأشاعرة عايزين يلزموا المعتزلة. المأسف أن المعتزلة عايزين يلزموا الأشاعرة ويقولوا لهم الكلام اللي أنتم بتقولوه ده غلط. فقالوا لهم إيه؟ قالوا لهم هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ يعني المعتزلة عندهم الأمر افعل فيقول له هل الأمر بافعل هو هو النهي عن ضده يعني الأمر بالقيام هل هو هو النهي عن الجلوس احنا على ما زهبنا نقول الأمر بالقيام غير نهي عن الجلوس الاتنين يقتضوا بعض لكن لفظ القيام الأمر بالقيام غير لفظ بالنهي بال... عن الايه في مشكلة عندنا ما يعرفوش يقولوا كده ليه ما عندهمش حاجة اسمها لفظ ما عندهمش حاجة اسمها ايه طيب ايه اللي بيقوم مقام النفظ عندهم الحديث النفسي المعنى القائم بالاتراح بالنفس طب المعنى القائم بالنفس هو عنده بيقول في معنى قائم بالنفس ممكن يعبر عنه باكتر منصور فهو على مذهبه هيقول ان المعنى القائم بالنفس ممكن يعبر عنه بصيغة الامر قم وممكن يعبر عنه بصيغة الناح ويتقال ايه لا تقعد ويقبل معنى القائم بالنفس هو إيه؟ واحد مش ده اللي يلزم على مذهبه؟ ها فصلته مني ماشيين؟ طيب جميل يلزم أنه هو يقول كده؟ يقول أنه في معنى قائم بالنفس حاب يعبر عنه بالأمر هي بقم حاب يعبر عنه بالنهي يبقى إيه؟ لا تجلس خلاص؟ الأشعراء عارفين إن هم لو قالوا كده هتبقى مشكلة المشكلة بقى المشكلة أنه هو الكلام ده هو أنكروه في موضع آخر اللي هم هيلتزموا بيه هنا هم أصلاً أنكروف مكان إيه فأول ماهي يلتزموا أول ماهي بقولوا فعلًا كده هيقولوا لهم لا أنتم كده متناقضين طبعًا عشان يطلعوا من التناقض ده عملوا إيه قال المعنى القائم بالنفس عند إرادة الأمر غير المعنى القائم بالنفس عند إرادة الإيه النهي عن الضد طب إحنا زين ترجم المعنى القائم بالنفس ترجمت المعنى القائم بالنفس عندنا اسمعوا فقم ما هيش نفس حروف لا ايه وفي اختلاف في المعنى في اختلاف في المعنى ده نهي عن الجلوس ده امر بالايه بالقيم تمام فهم علشان يهربوا من المطب المعتزله حاطينه لهم قالوا لا الامر بالشيء حاجة المعنى القائم بالنفس عند اراده الامر حاجة والمعنى القائم بالنفس عند اراده النهي حاجة اللي قال كده مين الجويني والغزالي إلا قال شدمおっ لكني ومات ممس بك شديد احساب في المرأة الثاني � في substantial جراف Psayhuabaz.orgBen.gu対ed Ab char spoke first of all years everyday, ederve other than theiej of this intervention asked me. E decidi warn, with us some foreign languages and the word – even more broadcast – were Omicroniques. İsk integral out of the lafes. corps and the англий of CBD. الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد. هو برضو واخد باله من حدة أننا مش هينفع أقول إن الأمر بالشيء هو هو عين النهي عن الإيه. لأن لو قلت كده هقع في مطب على طول وينسبوني إلى عدم التناقض. فقال الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الإيه؟ عن الضد. القول ده هو الجوني رد عليه وقال لا ما ينفعش يستلزم لأن ده معنى قائم بالنفس. احنا بنتكلم على معنى قائم من المعنى القائم بنفسه. احنا في حال الوقوع عارفين ان الاثنين مش هيكتجمعوا ومنتكلمش دلوقتي على كده احنا بنتكلم على المعنى القائم بالنفس يعني زي ما الجوني قال كده هنفترض ان اللي احنا بنتكلم على ادمي مش على الله عز وجل الادمي ده لما اراد انه يأمر غير لما اراد ان هو ينهى عن الايه الاراده هنا غير الاراده ايه هنا الاراده هنا اعبر عنها بالايه بلفظ افعل والإرادة هنا أعبر عنها بلفظ لا لا تفعل هو ما عندوش لفظ فبيعبر بيجعل الإرادة تقوم مقام اللفظ تمام فهتلاقي في الكتاب عندك ثلاث مذاهب هل الأمر بالشيء نهي عن ضده هتلاقي المذهب الأول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وهتلاقي أن المذهب الثاني الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده ولا يستلزمه وده مذهب الجويني والغزالي وهتلاقي المذهب التالت أن الأمر بالشيء يستلزم نهي عن الإيه وده مذهب الباقلاني أبو بكر الباقلاني واختاروا الشيخ الشنقيطي طيب المشكلة بقى إن هم اللي اختلفوا دول كانوا بيختلفوا على المأموء على إيه على المع على الخلاف ده كان في حق الآمر في حق الله عز وجل مش كده لأن هي مبنية على الكلام الإيه النفس طيب في حق المأمور إحنا متفقين في إيه إجماع جل نقل الخلاف بعد كده بعد الغزالي ونقل هذا الخلاف أم نقله وظن أن هذا الخلاف في حق الإيه المأمور ظن أن هذا الخلاف في حق المأمور مش في حق الإيه الامر. وتناقلت الكتب الخلاف وظن بعد ذلك أن هذا الخلاف في حق الإيه المأمور ويتنقل زي ما هو موجود عندك في الكتاب طبعا أنا ما جبتش الكلام ده برضو من عندي الغزالي آي الكلام واضح وصريح في المستصفى في المجلد الأول في الكلام على التفرقة بين إرادة الآمر وإرادة المأمور بس كلام صعب كلام فعلا صعب وكلام الجويني كلام برضو وإن كان الجويني يعني في الآخر جي أمقيله هذا نهاية الوضوح بس اللي قال عن نهاية الوضوح ده كلام صعب جدا فمحاولة اختصار الكلام الصعب ده أدت إلى أن الأقوال كلها حكيت في جزء من القضية ونسي الجزء الآخر اللي إيه؟ الأهم اللي أنا أقوله لك ده أنا مش كنتش هقوله إلا لأن اللي عندك في الكتاب مخلف للأنا إيه بقوله أو مش في الكتاب هو الكتاب مش مقرر علينا أوضح العبارات لكن لو فتحت أي كتاب هتلاقي الكلام ده بتاع أوضح اللي إيه؟ العبارات تمام لو فتحت اي كتاب هتلاقي ايه الكلام ده اللي عايز يرجع ورايا يفتح الكلام البرهان في المجلد الاول برضو والمستصفى في المجلد الاول هيلاقي كلام واضح زي الشمس في التفريقة بين إرادة الامر وارادة المأمور ونقل الغزالي للاجماع على ان في حق المأمور المسألة منتهية ان ده هيستلزم ده من باب أن ما لا يتم الشيء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإذا كان المأمور به واجبا فلن يتم إيقاعه في الواقع إلا باكتناب الضد وما هو ما لا يتم الواجب به إلا وما يتم الواجب إلا به فهو واجب وبالتالي اكتناب الضد واجب فيب الأمر يستلزم النهي عن الضد في حق المأمور اتفاقا لو أنت المسألة دهية مش موجودة في كتب المعاصرين بالطريقة اللي أنا شايف إن هي مخالفة للمنقل عن كتب المتقدمين ما كنتش أنا قلت القصة دي كلها وكنت اختصرت الكلام ومتقل الأمر بالشيء نهي عن ضده زي ما الجويني قال في الايه؟ في الورقات طيب اللي بيقلفوا في اللي بيكتبوا الأصولين اللي بيكتبوا في المسألة دي يقولوا إن الجويني تناقض رجح قوله في الورقات ورجح قوله في الايه؟ في البرهان أنا أغلب ظني أن الجويني لم يتناقض إنما هو في البرهان يتكلم عن الجزء المتعلق بالكلام النفسي اللي هو في حق الامر وفي الورقات لأنه كتاب معمول للمبتدئين بيتكلم في حق مأمور خلصت كده؟ واضحة؟ الحمد لله أوه. الأمر بشيء نهي عن ضد في حق المأمور إجمع واختلف فيه في حق الامر واختلاف مرده إلى القول بالكلام النفسي فلا معنى له على مذهب السلف أمر بقى بالشيء هل يقتضي النهي هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ مسألة النهي ينقض الفساد مسألة جميلة وسهلة ومن المسائل اللي أفردت فيها مصنفات يعني العلائي لتصنيف خاص بمسألة دي هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ وهي مسألة كبيرة خلاصتها نأخذ خلاصتها إن يعني النهي يقتضي الفساد يعني الشيء المنهي عنه إذا نهى الشرع عن شيء، فهل هذا يدل على أن هذا الشيء فاسد؟ يعني فاسد يعني لا تترتب عليه آثار. هنشوف. النهي عن الفعل لا يخرج عن ثلاثة أحوال. الأول النهي عن الفعل لذاته. الثاني نأخذ الأول نهي عن الفعل لذاته. النهي عن الفعل لايه لذاته يعني ان نهي عن الفعل لذاته النهي عن الزنا النهي منصب على فعل الايه الزنا يعني ان الزنا فيه من المفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه والتي توجه النهي بسببها يعني لو ما كانش زنا مش هيبقى ايه منهي عنه يعني مش بأي حال من الأحوال النهي فيه لأجل مصلحة النهي علشان إيه عشان ذاته هو النهي عن الزنا عشان هو إيه الزنا تمام فده بنسميه نهي عن الفعل لذاته النهي عن الفعل لإيه لذاته إيه آه فنهي عن الفعل لذاته ده بنقول هو لما فيه من مفاسد ذاتية لا تنفق عنه بحال من الأحوال كالزنا طيب ده يدل على فساد المنهي عنه يعني إيه فساد المنهي عنه يعني لو رجل زنى بمرأة لا لا تحرم عليه ما عادش محرم تمام ولو أنجب منها دبأ إيه ابنته من الزنا لا تنسب إليه أو ابنه من الزنا لا تنسب إيه إليه ولا يكون محرما لها تمام يبقى النهي ده نهي لإيه لذاته هيقتضي الايه الفساد طيب هو في نهي الغير لذاته اه في نهي لغيره في نهي لذاته وفي نهي الايه اللي لغيره ده قسمين القسم الاولاني منه النهي عن الفعل لوصف لازم له خارج عنه يعني ايه بقى وصف لازم خارج عنه الفعل ده ممكن يكون حصل فيه وصف صفة خارجية عنه هذا الوصف لأجله كان التحريم هذا الوصف لأجله كان لإيه؟ التحريم يعني نشوف إيه؟ سبب النهي عن ذلك الفعل هو وصف معين لا يقع الفعل بدونه يبقى هو مش وصف متعلق بالفعل ما هوش من ذات الإيه؟ الفعل ولا يتحقق صورة النهي إذا انتفى ذلك الوصف نهي عن صيام يوم النحر النهي عن صيام يوم النحر ليه؟ ماشي احنا عايزين بقى نوضحها اكتر شوية هنقول ان صوم يوم النحر فيه مفسدة فيه مفسدة لكن الله عز وجل تعبدك بان انت ايه؟ لا تصوم هذا اليوم لكن كان ممكن الله عز وجل يأمرنا بايه؟ بالصيام. مش كده يعني احنا المسألة مش متعلقة بمصلحة ومفسدة المسألة متعلقة بايه؟ بتعبد صح كده فالوصف اللي كان سبب النهي انه هو جاء ايه يوم النحر الصيام في حد ذاته ما فيه مشكلة لكن لما الصيام ده كان بقى يوم النحر وصفه انه هو يوم النحر بهذا الوصف انه رسال الله عن ايه عن صيامه النهي مش لذاته يعني ما فيش مفسدة ذاتية هتترتب على ايه على الصيامة ومن نحر إلا أن احنا هنبقى خالفنا لإيه؟ نص لإيه الشرع بخلاف الزنا. الزنا يؤدي إلى خط... فيه مفاسد ذاتية ول... ولذلك المنهي عنه لذاته هتلاقيه متفق في الشرع كلها. مش هتلاقي فيه شريعة أمرض بالنميمة. مش هتلاقي فيه شرع أجاز النميمة. مش هتلاقي فيه شرع أجاز الزنا. تمام؟ لأن المفسدة فيه مفسدة ذاتية والنهي كان لأجل هذه الإيه؟ المفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه طيب ما هو يوم النحر هذا الوصف لا ينفك عنه بس وصف كان هو سبب التحريم هذا الوصف كان هو سبب التحريم لكن الفعل نفسه يتخيل عقلا أن ممكن الشرع يأمرنا بصيام يوم النحر ما هو اليوم اللي قبله اللي هو يوم وقفة عرفة الشرع أمرنا بإيه بصيامه، مش كده وكان ممكن إيه ينهى عنه، فكان ممكن ده يحصل وكان ممكن ده يحصل، فالوصف ده هو اللي هو النحر أو الوقف عرفه هو السبب اللي لأجله كان خطاب الله المتعلق بالإجابة أو الإيه؟ أو المنع أنا مش عزك تفهم؟ لا أنا أصل إنت لو, لو أنا قلت كده هيجي واحد يقول لي طب ما هو الجماعة في حد ذاته غير محرم والزنق جماعة محره لا مش مش عايزين نقولها كده عايزين نقول ان بصوا انا مش عايز بس في حتة اغوط من كده هو الاصوليين ايه التفريق ما بين الذات والوصف هم عندهم الاعراض عندهم الماهيات اللي موجوده خمس حاجات ده اصلا مبني على مساله منطقيه المنطق بيقولوا ايه بيقولوا الماهيات اللي موجوده خمس حاجات ثلاثه منهم ذاتية وحاجات منهم اعراض ذاتيات وأعراض. ذاتيات اللي هو الشيء بيتكون منها، أعراض اللي هو الشيء بيتصف بيها تمام؟ يبقى في ذاتيات وفي إيه؟ أعراض. فالشيء الذاتي اللي هو المسجد ده. ذاته تتكون من إيه؟ عمدان وجدران. طب ومن أعراضه؟ إن هو مدهون. هو في مسجد مش مشابه مدهون؟ ممكن. بس مش هيق با. هي بس مسجد ولا مش هي بس مسجد؟ وممكن يندهن ممكن ما يندهنش طيب خلي كل المساجد مدهونة يبقى الوصف ده ايه؟ وصفه لكنه لازم اي مسجد هتلاقيه من جوه ايه؟ مدهون وضحت كده؟ تمام متحددة ولا مش متحددة؟ ها وضحت ولا لسه في اشكال؟ انا مش عايز اتخل للدخل اللي انت... انت عايز تقول تفرق ما بين الوصف اللي اقترن بالفعل هو الصف العرضية، التف الصف الذاتية هيق بالنهي لأجل المفاسد المتحققة في الفعل. الصف الع لكن كان ممكن النهي بأمر يعني مفيش مفسدة مفسدة ذاتية في الفعل نفسه يعني أنا عايز أقولي الزنا في مفسدة ذاتية ولا لا طب صوم يوم النحر في مفسدة ذاتية؟ لا صوم يوم النحر الشرع أمرك بنينته إيه ما تصومش وكان ممكن يأمرك بنينته إيه تصوم صح واضح كده لكن الزنا المفسدة في ذاتية زي شرب الحشيش مثلا شرب الخمر شرب الخمر ويزهق بالعقل والشرع أتا بحفظ العقل وفي كل الشرائع حفظ العقل كان أمره إيه معتبر ماشي طيب أنا بقول في أغلق في الغالب هتلاقي الشرائع إيه كلها متفقة في هذا الأمر لكن مش ده الضابط الضابط إنه هو يكون النهي لأجل مفاسده والمفاسد دي مفاسد ذاتية فيه عايز تعرف المفاسد اللي مش ذاتية هتيجي دلوقتي يقبى نهي لأجل مفاسده الذاتية وقلنا ده يقفضي لإيه الفساد طيب وفي نهي لأجل وصف بس الوصف ده لن ينفك طب يعني ايه الوصف ده لا ينفك؟ يعني الشرع لما نهى نهى عن هذا الفعل بهذا الايه؟ الوصف نهى عن صوم يوم النحر ايه؟ مفهوش مفسدة لأجلها تحقق النهي مفهوش مفسدة ذاتية ممكن اه بلا شك. ممكن ممكن يعني بلا شك الشرع لما يمرق بشيء يبقى فيه مصلحة ولما هيناك عن شيء يبقى فيه مفسدة. لكن المفسدة دي ممكن تكون مش ذاتية. يعني مثلا يوم النحر. ممكن نقول ان يوم النحر بيبقى فيه ذبح واضحية وفيه مجهود بتبذله. تمام؟ فعلشان كده نهيت عن صيامه. طب ما كان ممكن ان الله صلى الله عليه وسلم يجيز صيامه للقادر. وكان ممكن يبقى صيامه مكروه زي صيام يوم السبت مثلا. النهي عن صيام يوم السبت. منفردا إيه العلا منه تعبد، مش كده تعبد. يبقى النهي مش لمفسدة إيه ذاتي النهي لوصف خارج عن ذات الفعل فالوصف اللي خارج عن ذات الفعل ده بنسميه صفة الصفة دي خارج عنه مش من ذاته لكن ورغم أنها خارج عنه لكنها ملازمة له لكنها إيه طيب عايز توضح لك أن الوصف الغير لازم هيجي في المثال الإيه؟ في النوع الثالث اللي هو الوصف الخارج الغير لازم يعني وصف خارج غير لازم الوصف الخارج الغير لازم ده أنا هجيب مثاله الأول ونشرح المثال مثاله أن الصلاة في ثوب الحرير للرجل نهي عن لبس الحرير الحرير للرجال صح ولا مش صح؟ منهي عن لبس الحرير؟ طيب وأنت مأمور بصلاة الفرد واحد دخل صلة بثوب حرير حكم صلاته إيه؟ هل هنقول أن صلاته منهي عنها؟ الصلاة بثوب الحرير منهي عنها؟ هتقف تقولي لا هو منهي عن إيه؟ مش منهي عن الصلاة بلبس الحرير بخلاف صوم يوم النحر منهي عن صوم يوم الإيه؟ لكن في النوع التالت ده النهي تركب من صورتين صورة منهية عنها وصورة مأمور بيها اللي تنركبوا على إيه؟ فالفعل ده ما تقدرش تقول انه هو منهي عنه باطلاق ولان انت تقول تقدر انه هو مأمور, عن مأمور به بايه لان ما فيش في السنة دليل ينهى عن الفعل المركب ده ما فيش حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بثوب الايه؟ ما فيش لكن في نهي عن لبس الحرير وفي أمر بالايه؟ بالصلاة ده نهي لوصف خارج غير لازم لوصف خارج غير لازم أنا عايز أقول مدام مش لذاته الوصف لازم يكون وصف خارج لأنه هو لو في ذاته همش هيقول لوصف خارج هيقول لي إيه؟ لذاته. إيه بلاه واللي يامل ذاته يامل الوصف خارج والوصف الخارج ده يأما وصف لازم وده نعرفه إزاي نعرفه بنيجي نهي عن هذا الوصف عن الفعل بهذا الإيه الوصف يجيناهي عن الفعل بهذا الإيه الوصف والغير لازم نعرفه بأن يجي النهي عن الفعل عن هذا الوصف الوحدة وأمر بالإيه بالفعل طيب الثلاث أنواع دول بنفرق ما بينهم ليه علشان نقول الآتي احنا قلنا النهي عنه لذاته يقتضي فساده والنهي عنه الوصف خارج الوصف خارج لازم النهي ده الأصل أنه يقتضي الإيه الفساد الأصل فيه أنه يقتضي الإيه إلا إذا أخرجته قراء عن ذلك الأصل إلا إذا أخرجته قراء عن ذلك الأصل يعني إيه؟ يعني زي الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا دلت إيه قارينا مش كده؟ فهنقول الأمر هنا يقتضي الفساد إلا إذا دلت إيه النهي هنا يقتضي الفساد إلا إذا دلت إيه؟ لا ده أنا بتكلم على إيه؟ على الوصف اللازم صوم يوم النحر ينفع؟ ما ينفعش يعني لو واحد صامه لا مش صيام لأن هو نهي ده يقتضي الإيه؟ طيب من صلى يصلمناها عن البيع في المسجد هاي ستقولي اللي هو لا أنا لسه هشرح التالت هوا اصبر علي أنا في الثاني دلوقتي التانية بصلمناها عن البيع في المسجد واحد باع في المسجد الجمهور بيقول إن بيعه صحيح مع الإث قال لا طب ماهو ده يقتضي الفساد الأصل أنها يقتضي الفساد إلا إذا أتت إيه طب في هنا قرينة آه في قرينة القرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أربح الله بيعك، فسماه بيعاً ماجي؟ فسماه بيعاً، دل على أن هذا البيع بيع صحيح لكنه آثمة، فلذلك دعا النبي صلى الله عليه بعدم الربح لكن لو قال له لا تفعل، كان هيب الوضع إيه؟ بالقرينة دي مش موجود، تمام؟ يبقى النهي ده يقتضي الفساد إلا إذا أغرقته القراءة عن هذا الأصل أنواعه النهي عن البيع وقت النداء للجمعة النهي عن صوم يوم الإيه؟ النحر؟ هتأذن؟ ماشي خلنا؟ يبقى كده النوع الثالث النهي متوجه إلى الفعل لوصف خارج عنه غير لازم لا، طيب، ده بقى بنسميه انفكاك الجهة انفكاك الايه الجهة يعني جهة الامر غير جهة الايه ان هي ليه ايه جهتين جهة مأمور بها وجهة من هي ايه عنها الصلاة في ثوب الحرير مأمور بالصلاة ومنع عن ثوب الحرير طيب هذه الصورة لا تقتضي الايه الفساد هذه الصورة لا تقتضي الايه الفساد الفرق بين هذه الصورة التي قبلها أن هذه الصورة لم يرد بحقها نهي مخصوص أما الصورة التي سبقت فقد ورد بحقها نهي مخصوص طبعا المسألة دي فيها تسعة أقوال فيها تسعة أقوال والقول اللي قال بأن لا يقتضي الفساد النهي المتوجه إلى الفعل الوصف خارج غير لازم اللي قال يقتضي الفساد في خلاف في تصور انفكاك لإيه الجهة. أنا بس بقول كده عشان اللي يفتح الكتب يلاقي كلام تاني المسألة طويلة جدا. وده ان شاء الله لعل يكون الرجع فيها هو مذهب الإمام الشافعي. تمام ده كده آه لكن آثم بلبس الحرير. تمام كده طيب المسألة اللي بعد كده دي آخر مسألة ونجيبه تاني من الأول المسألة اللي هي معاني صيغة الأمر معاني صيغة الأمر احنا كنا قلنا في الأول أنه ممكن الأمر يرد ويدل على معنى غير الإيه الوجوب بحسب القراءن في معاني كثيرة للايه لصيغة افعل لصيغة الإيه؟ الأمر تمام الجويني ذكر منها أربع معاني تقريبا الأصولين ذكروا ما يقرب من 32 معنى قريباً نقدم نذكر 27 معنا وفي اللي زودهم لحد 32 في معنى كتير احنا هنقول منهم اللي هو ذكره عندنا في الكتاب قال من المعاني التي يدل عليها الأمر الإباحة الأمر, يدل على الأمر بالفعل يدل على أن هذا الفعل مباح مثاله وإذا حللتم فاستادوا فاستادوا هنا تدل على الإيه؟ على الإباحة أصل المسألة دي عشاني بعرفين أن الأمر بالشيء الأمر بعد الحظر في فعل كان مباح أو واجب أو أيًا كان مأذن ما لك فيه قطارف حظر هذا الفعل ثم جاء أمر بعد هذا الإيه الحظر الأمر بعد هذا الحظر ماذا يفيد؟ يفيد عود المأمور إلى ما كان عليه قبل الحظر ممكن قبل الحظر كان يكون مستحب يبقى يفيد الإيه؟ طيب ندي مثال للإباحة ومثال للاستحباب الإباحة وإذا حللتم فصطادوا الصياد قبل الإحرام في الحج والعمرة كان مباح مش كده ولا واجب ولا مستحب مباح وإذا حللتم أنت أحرمت بقى محرم عليك الصياد أحللت فاستادوا الأمر هنا يقتضي لإيه لأنه كان قبل ذلك طيب ابن صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها الأمر هنا يدل على إيه الاستحباب لأن قبل ذلك كان زيارة القبور ايه مستحب زوروا القبور فإنها تذكركم الايه الاخر تمام يبقى يفيد عود المأمور إلى ما كان عليه قبل الايه قبل الحذف اللي هي ما هي من القرائن التي تدل على عدم الوجوب لا ما دخلش الدنيا في بعضيها دلوقتي احنا خلينا النهي عن الشيء وده الأمر بالشيء خلاص كده، أنت عايز تقول زيها في إيه؟ لأ، بص، في المثال اللي أنت بتقوله، في نهي عن الفعل الإيه؟ صوم يوم النحر، مش كده، فاحنا بنتكلم على حكم يوم النحر ده، لا بنتكلم على اللي قبله، ولا بنتكلم على الإيه؟ محر. تمام. تمام. هل أنت عايز تقول إن زي زي الصيام إن بعض الصيام بعد ما عادي يوم النحر أو عادي، عادي؟ ماشي. بس إحنا في الم... في بتاع يوم النحر بنتكلم على حكم إيه؟ يوم النحر. إحنا هنا بنتكلم مش على حكم الصيد أثناء الإحرام. بنتكلم على حكم الصيد بعد الإيه؟ بعد الإحرام. الأمر يفيد التسوية. التسوية المأمور بعدم إيه؟ مثل قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا فاصبروا ليس أمرا بالصبر الله عزيزي لما يقول للكفار في نار جانم اصبروا مش أمر بالإيه لقرينه اللي هي أو اللي جات بعديها اصبروا أو لا تصبروا ستوقع عليك هتصبر مش هتصبر انت كده كده ايه بتعرف التهديد مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتوا اعملوا ما ايه ما شئتم. اعملوا ما شئتم مش معناها اللي انت عايزه اعملوا اعملوا ما شئتم يعني اللي هتعملوها تجازة ايه ب التكوين مثل قوله تعالى كونوا قردة خاسئين ربنا امر كونا انهما يصبحوا ايه قردة ده فاصبحوا في الحال ايه قردة ده امر ايه كوني كونوا قردة خاسئين في امر بمعنى الدعاء والرجاء رب يغفر لي رب اغفر لي اغفر دفع لأمره لكن المقصود منه الايه الدعاء فيه معاني كتير احنا الشاهد ان الأمر ليه اكتر من معنى بحسب الايه بحسب القرينة التي تدل على هذا المعنى احنا كده نبخلصنا الفصل بتاع باب الأمر والنهي والورق ده كده كله موجود معاكم موجود على الموقع والمذكرة موجودة اللي عايز يصورها الـ مرة جاية إن شاء الله ندخل في باب العام والخاص وهو باب صغير إحنا المفروض بقلنا في منهج السنة دي العام والخاص والأفعال وبقلنا ثلاث مرات إن شاء الله في الإيه أو مرتين مش عارف بقى هنقدر نلحق ناخد الأفعال ولا لا بس ناخد إن شاء الله العام والخاص نخلصه كله لا الناس يخل منسوخ مش هناخده إن شاء الله المرات ده موجود في الورق اللي موجود معاكم المرة الجاية هتلاقوا عجيبهم معايا الورق بتاعه كله ان شاء الله تمام كده ويهب احنا انا مش عارف بقلنا مرتين ولا تلاتة مش عارف ايه هو أنا محتاج ثلاث مرات إن شاء الله ونكون خلصنا بإذن الله ماجيب وكده خلصنا نص الكتاب بالضبط وإن شاء الله في سنة تانية بقى نكمل الإيه؟ النص الثاني بإذن الله ربنا يبارك فيك أزاك الله خير السلام عليكم